الحياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله ربنا أباك فيكم يا رب بسم الله الحمد لله السلام عليكم وصول الله صلى الله عليه وعليه وصلى الله عليه وسلم نقرأ إيه سؤال يعني يعني سؤال جزاكم الله خيرا يعني مهم لكنه هو يختلف من مرحلة لمرحلة ومن فرد لفرد ومن احتياج لاحتياج يعني سؤال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 الدواري على الحاجة اللي بتلفت نظرك الموضوعات اللي بتلفت نظرك الحاجة اللي انت محتاجها اكتر في حد محتاج اكتر ان يتعرف على اسماء الله الحسنى في حد محتاج اكتر ان يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حد محتاج اكتر ان يقرأ في قصص الانبياء في حد محتاج اكتر ان يقرأ في كتب اللي لقائق والمواعظ والذكر دار الاخره في حد محتاج اكتر ان يقرأ قصص الصالحين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 والزوجة لا تكل ولا تمل من إن أنها تساعد زوجها على الصلاة وأنها تقين زوجها على الصلاة وإن هي تحبب زوجها في الصلاة وكذلك الزوج بالنسبة لزوجته أن نصفر على ذلك ونجتهد في ذلك بغاية الاجتهاد. يعني ده من أعظم الأبواب. من أعظم الأبواب الخير ومن أعظم الأبواب الدعوة لله. من أعظم الأبواب القوم من الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يحمل الخير لأقرب الناس إليه. ولا خير أفضل من الصلاة. ولا أقرب من الزوج لزوجته.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 والله يغفر لنا ف... فدايما الإنسان يس... يعني... يعني يشعر بالتقصير في حق ربه و... و... و... و... ويزري على نفسه إنه يعرف كل إنسان بي... بيشوف نفسه كويسة يشوف قد إيه ربنا أنعم عليه ويشوف قد إيه ربنا عظيم ويشوف قد إيه ربنا جليل ويشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى له الثناء الحسن وله الفضل الجليل ويشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى من عظمته أن البشر لا يستطيعوا أن يكافئوا الله سبحانه وتعالى على نعمه. فهنا الإنسان إذا إذا ذكر نعمت الله وإذا ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، استشعر التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان ينظر في نفسه بقى ينظر في إنه هو كم مرة نما عن صلاة وكم مرة تأخر عن قول الحق وكم مرة تأخر عن دعوة الله وكم مرة كان مفروض إنه هو يعمل حاجاته وعملهاش كم مرة أحيانا كثير إحنا بننظر إلى الطاعات. على نوع طاعة معينة أصلاً أنا صدقت صدقة ولا أصلاً قمت الليل مش واخدين بالنا أن في كبائر نحن ممكن نيتعكبها بسكوتنا أو بأسمعنا أو بأبصرنا أو بتقصيرنا في حق ربنا وفي حق ديننا وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم في في أشياء كثيرة جداً نحن ممكن مش عارفين أصلاً أن ده من الأشياء الفرائض علينا أو الحاجات المهمة بالنسبة لنا لما نبغي نحن نعملها سواء في حق الحام في حق الجيران في حق الأهل في حق العمل في حق أبنائه في حق الصحبة في يعني كم من كل إنسان كلنا بتعلم كلنا بيعرف أده هو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي أواهم الله سبحانه وتعالى فهل هل الإنسان هنا يحسن الظن بنفسه لا ينبغي الإنسان أن هو يصير الظن بنفسه ويحسن الظن بربه ودائما ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وراءه ما عند الله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 وكذلك من ناحية العبد نفسه أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المرأة الغنية كلمرأة الفقيرة ولا الرجل الغني كرجل الفقير ولا رجل العاقز كرجل ال ال القوي يعني الإنسان اللي ممكن إنسان يكون غني ربنا فرد عليه زكاة والإنسان الفقير ربنا لم يفرد عليه زكاة ممكن يكون إنسان صحيح ربنا فرد عليه الصيام وإنسان مريض ربنا لم يفرد عليه الصيام فنوطة أننا عايزين نعامل تصور واحد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 كان مجاهدا زي داود عليه السلام ونبي من الأنبياء كانت عبوديته في الصبر على البلاء زي أيوب عليه السلام نبي من الأنبياء كانت عبوديته في الصبر على أدن Hence زي نوح عليه السلام ونبي من الأنبياء كانت عبوديته إن هو يشتهد في الإنفاق في طاعة الله سبحانه وتعالى زي سليمان عليه السلام فحتى الأنبياء متثاوتون في التكليف الشرعي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 وعلى اختلاف بقى الناس هو كل واحد يتحرك بسوابته، لكن هو مهم أن هو يكون عارف أنه بيكل من حلال، مهم وهو يكون عارف أنه ان رزقه سيأتيه، مهم أنه يكون عارف أن الله سبحانه أنه لا يستطيع أن يفر من أجله ولا يستطيع أن من رزقي مهم أنه يكون عارف أنه هو طريقه لله ولوصول الله أي طريق، ومهم أنه يكون عارف أن الحاجة اللي بيكل بيكل من حلال دي ده بالنسبة له دنيته،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 في في الدنيا، بينا بنا بعض كده، إحنا عايزين نبني عمارة، فبنعمل إيه؟ فبنروح لمهندس، فالمهندس ده هو عنده علم، العلم ده هو ورثه بتجارب كثيرة جدا وبدراسات هو درسها، درس تجارب السابقين، ودرس الإحصاريات اللي الناس علموا، اللي قبلوا حطوها له، ودرس النظريات اللي الناس اكتشفتها، وربط الأشياء ببعضها وبعض،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 بداية لا ينبغي ان اتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة انا خرجت من رمضان وكليتي تعبانة من قلة المية والدكات جاولي ما تصويش لان انا كليتي تعبانة فانا خايفة شايفة كده او خايفة ان ربنا مش عايزني ليه ربنا مش عايزك ليه يعني منين جبتي ده منين اين ان احنا اعترضنا على اقدار الله سبحانه وتعالى اختي الفاضلة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 لان ربنا وربنا سبحانه وتعالى وضع عنه الصيام فكر ان انا ربنا لا يريد مننا صوم اصوم ليه سوء الظن ده بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ابتلاك بالمرض فهو يريد منك انك انت في المرض تصبري على طاعة الله سبحانه وتعالى انك انت تقضي بقضاء الله سبحانه وتعالى انك انت تنفقي وانك تبحثي عن باب آخر من أبواب العبودية والتقرب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ابي يقول والذين جاهدوا فينا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 رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجده يعني رجل لما ده خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ونوى الصلاة بيع الرجل على الإسلام فقال هل أسلم ثم أقاتل أم أقاتل ثم أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم فقاتل فقتل فمات شهيدا فدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة كتعبودية الوقت أن هو يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم undenni وما كانش وقت الصلاة جهل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 كل إنسان سيعامل بفرده. فكل إنسان ينظر في نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وينظر في مواضي الله سبحانه وتعالى منه. وينظر في إمكاناته وكيفية الوصول الله سبحانه وتعالى من خلال إمكاناته ومن خلال ما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. كيف تألجjek من الرسم من طلق سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسلون grassin erina sonn'e نقيس نفسنا دايما على سنت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا دايما ميزان الميزان ده هو ميزان الوحي إن أنا أعرف منين إ إن 보� إن أنا ضل ولا مش ضل. قيس نفسك على الوحي قيس نفسك على سنت النبي صلى الله عليه وسلم إنك إنت تبتهد تكتهد إنك تعرف سنت النبي صلى الله عليه وسلم وإنك تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي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 ودعكم من المظاهر والصور دعكم من ال من التمثيليات خلينا نعيش حقائق خلينا ننطلق في ااا نحن نحقق هذا الكلام إن إحنا عايزين ن عايزين ااا ال تكون امرأة صالحه عايزينها تتجاب إنها تصب على أذن الزوج عايزينها تتجاب إنها تصب على طاعة الله عايزينها تتجاب إنها تصب على الأكل من حلال عايزينها تصب على تقوية الأبناء عايزين تجاب إن إحنا نصب على ايه ايه ايه الفرائض ان احنا نصبر عن انفسنا وعن شهواتنا عايزين نجرب ده عايزين نجرب ونعالج ده عايزين نجرب ونعاني ده صدقوني يا جماعة الدين ثقيل كما قال سبحانه انا سنلقي عليك قولا ثقيلة يعني ما اسهل الكلام ما اسهل الكلام وما اصعب العمل وما اصعب الاستمرار على العمل العمل صعب جدا والانسان لما لما بيجي يعمل بيكتشف قد ايه هو انسان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 بحس إن يعني ما يسألش علاك تبغينا إذا خطوة ال إذا مع العلاقة هي مجموعة من المعاملات يعني أنا إ إزاي بيني وبين فلان علاقة فين بيني وبين فلان علاقة عن طريق إن أنا بيني وبين بينه مجموعة معاملات المعاملة دي مرة كانت معاملة طيبة ومرة هنا وقفت وافتش هامة وهنا مرة إيه إيه كنت محتاج حاجة معينة ومرة اتصلنا ببعض فتكلمنا بعض مكالمة طويلة ومرة تواسينا مع بعض ومرة يعني اتصالينا وماتناصحنا ومرة وما ومرة وما وما فإزاي يقف اللاقو أننا هقلل المعاملة أو هقلل كيفية المعاملة إما هقلل كمية المعاملة إما هقلل كيف كيفية المعاملة كمي ك ك كم كمية المعاملة يعني عدد مرات الاتصال واللقاءات أو كيفية المعاملة إن أنا المرة بدل ما كان بتبقى أمض ساعات طويلة إن أنا أحاول أقل المعاملة مش آذي يعمل ده خلاص ممكن تقطع فتيرة كاتي قع وعمله بسيط الأول تصور العلاقة اللي انت عايزها أو تصور العلاقة اللي انت عايزها يعني إل علاقة طبيعية اللي احنا مفروض نكون بينه وبين بعض والله العلاقة الطبيعية إن احنا مثلا ممكن نكون أصحاب بنوقفن بعض وقفات في وقت الأزمات وإن احنا بنتواصل مع بعض ونتناصح مع بعض خلاص يعني أنا عايز أوصل لده أو لو أنا عرفت الصح إيه هعرف فوصل وازاي الإشكال إن إحنا بنقسم علاقة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 الانشغال خلاص لو أنا في وقت الانشغال ممكن أقلل الكيفية لكن خليني موجود وسابط على أن يكون في ورد هل مثلا غير الانشغال مثلا الديكوتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا يصير به عرض من الدنيا ما لم يجد عرف الجنة يوم القيامة الآن أتعلم العلم الشرعي مثلا أريده الآخرة وأريد حياة هنية مطمئنة لأبناء بالعبية سليمة وهكذا العمل في الطب والتعليم وغيره وشبه نخوي وآخر دونير هذا من إحباط العمل وحماية الجنة أشهر ولا والأخبطة وخوف على كل الناس بتاسع الدنيا ده حرام بسم الله الحمد لله والسلام والسلام والسلام الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يا جماعة خلينا نفرق ما بين حاجتين ما بين إرادة العمل وما بين العمل الإرادة دي محلها القلب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 الحساب وأن الدنيا هي مزرعة ودار امتحان ودار ابتلاء خلق الموتى والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عاملة والله سبحانه وتعالى أمرنا أن يكون إرادة الدنيا إن احنا لا نريد الدنيا قال من كان يريد رحات الدنيا وزينتها ورفي إليه أعمالهم فيها ووفيا لا يبخلون ولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون خلي نقول يبقى في حاجة اسمها إقادة الدنيا وفي حاجة اسمها إقادة الأخيرة الإقادة دي داكم واحد في حاجة اسمها الإقادة بيطلع منها سهمين سهم طالع للدنيا وسهم طالع للآخرة اللي ممدوح في القرآن الممدوح في القرآن على في كل وقت هو إقادة الأخيرة إيه اللي مزموم في القرآن المزموم في القرآن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 أنت تريد تريد الدنيا ولا تريد الآخرة يبقى احنا نريد الآخرة قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيف يريدون وجهه. يعني يريد وجه الله يعني يريد الآخرة لأن الإنسان لن يرى الله إلا في الآخرة في الجنة ولا تعد عيناك عنهم تويد زينة الحياة الدنيا يبقى ربنا أمر نبي عليه الصلاة van само الآخرة ولا يريد أن النبي عليه يريد الآخرة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 هنا الدين بيعلمنا ان الدنيا مزرعة للآخرة انك انت تريد وجه الله نكون نيتك نيةك فيه كل الناس بتعمل في الدنيا الله لم يخلقنا في أرض غير هذه الأرض يعني كلمة الدنيا مش مرادفة للأرض انما كلمة الدنيا مرادفة للممارسات الانساo لا يبتغي بها وجه الله ولا يبتغي بها الآخرة ان هنا الممارسات الانسان نيته هي الدنيا يعني عايز يعيش في الدنيا بس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 فاجأته إلى مهاجج عليه يعني في واحد بيهاجج إلى الله وواحد بيهاجج إلى الدنيا يبقى خلينا نقول كذا إني في حاجة اسمها إقادة وفي حاجة اسمها عمل الإقادة دي ممكن تكون دنيا أو أخيرة يبقى واحد إقادة الإقادة دي مع الله القلب الإقادة دي ممكن تكون إقادة للدنيا فقط وفي حاجة اسمها إقادة للأخيرة رقم اثنين العمل العمل ده ممكن يكون عمل للدنيا وممكن يكون عمل للأخيرة يبقى عندنا اسم وباعيه يعني في واحد يريد الدنيا ويعمل الدنيا وفي واحد يريد الدنيا بعمل الآخرة وفي واحد يريد الآخرة بعمل الدنيا وفي واحد يريد الأخرة بعمل الآخرة الله سبحانه وتعالى بيقول تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادة ولا عاقبة المتقين أسوأ واحد في الناس من, الخي... من القسمة الربعية مين الذي ابتغى بعمل الآخرة الدنيا ووجه الناس وأفضل واحد فيهم مين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 إن لواحد بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى رجاء إن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في الخير في الدنيا وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه في الدنيا امتسالا لقول الله سبحانه وتعالى وتصديقا لقول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم منه كان غفره يوسد السماء عليكم بدرجه ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منها هنا ضابط مهم جدا يا جماعة أن من أغاد السواب المتقدم على الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة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 بقت ما عندهاش أي حاجة في الدنيا راجت إن هو ما عادش بيطرح أصلاً إن في حاجة سمعت أخيراً بقي كل الطرح دنياوي وكل السواب دنياوي وكل اللي عطاه دنياوي وبابي حسب ربنا على الدنيا ولو ربنا مدّلوش اللي هو بيحبه في الدنيا أقول لك أنا هبقى ملحد لأن أنا ربنا مدّليش إن أنا عايزه في الدنيا وأنا بحب ربنا عشان الدين اللي أنا عايزه في الدنيا أنا عايز آيس كريم فما قابلش آيس كريم فأنا مش مو بيه دا ضيعة ده, ده ما هو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 لا شك إن ممكن ربنا نجحك بالدعاء، لكن ربنا سبحانه على أمر أمر، لكنك أنت تأخذ بالأسباب. واحد ما يعني ما ما بيجوز، لك ربنا اللهم مزوجني ولد، طب أنت يعني ربنا سبحانه يزوجك ولد من غير أسباب. الله سبحانه على ما جعل شيء ناتج إلا بسبب، فما خلق شيء إلا بسبب وإلى لحكمه فالله سبحانه على جعل هناك سنن في المعاملة وعلمنا إيانا هذه السنن أن ربط الله الأسباب بالنتائج والنتائج بالأسباب. فالتوكل هو اعتماد ان انا اخد بالسبب ان انا باخد الدواء وبقول ربنا بيشفيني ليه لان في ناس كتير بتاخد دواء ربنا ما بيشفيهاش وفي ناس كتير جدا جدا جدا ربنا بيشفيها من غير الدواء انا اعلم وان الله يشفي بغير دواء ويشفي بالدواء السبب والمسبب الناتج الكل عطاء بغير سبب لكن الله سبحانه وتعالى امرنا ان ناخذ بالاسباب المتاحة فالتوكل هو حسن اعتماد القلب على الاسباب لا هو حسن اعتماد القلب على الله عندنا هنا يا في ناس بتعتمد على الاسباب يقول لك انت لو عملتش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 فهنا اعتماد القلب ليكون على يكون على الله والأسباب المتاحة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن أخذها. في ناس ما بتاخدش بالأسباب وتعتمد على الله وتعتبر إن ده هو الصح. وفي ناس بتأخذ بالأسباب وتعتمد على الأسباب وتنسى تماما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في هذه الأسباب قوة وأنه لا ناتج إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. لأن في حاجة اسمها قانون الأسباب إن السبب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 عشان أحب حاجة أنا محتاج ان أنا أسمع عنها محتاج ان أنا أقرأ عنها محتاج ان أنا وعايش تفاصيلها محتاج ان أنا أعالجها محتاج ان أنا أتخيلها محتاج ان أنا أعرف قيمتها فبالتالي يدخل حبها جوا قلبي فأتخلص من حب الدنيا نقطة ثانية ان أنا أعرف قيمة الدنيا من الدنيا دامت لمن يعني لو كانت دامت لحد كانت جات يعني الدنيا انت بتعتبر ايه دنيا يعني فلوس مثلا مناصب أكل وشرب بإيه اللي أنت بتعتبر الدنيا؟ اللي أنت بتعتبر يعني إيه الدنيا؟ يعني أنا أريد أنا تخلص من حب الدنيا هي إيه حب الدنيا اللي عندك يعني أو إيه حب الدنيا اللي عندك يعني بتعملي إيه بسمتيه حب دنيا لو لو بصيتي كده وقعدت في المسألة إن أنا مثلاً أكل طعم عادي بناس كلاب تأكله وفي لحظة بلحظة ما فقدت قعدت كل أنواع الأكل وفي الأخير خلص زي ما يعني إيه بي إيه بي إيه بي إيه يعني إيه إيه الدنيا اللي إحنا بالنسبة لنا حاجة خطيرة عظيمة مش هذه تخلص من حبها مش فاهم يعني إيه الحاجة اللي إحنا عايشينها وعايشين فيها لازمة عظيمة دي يا تجمع إحنا إحنا يعني إحنا عايشين دنيا يعني يعني أنا عايز أقول بس إن الدنيا ضخم وغم وكمد وتعب مين في الدنيا مرتاح الغني مش مرتاح والفقير مش مرتاح اللي عنده أولاد مش مرتاح واللي ما معدوش أولاد مش مرتاح اللي اللي قوي مش مرتاح واللي عنده ألم وخايف على صحته والناتت بدل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 أخذ حاجة وعارف عقبتها إن أنا عايز أتخلص من, من من شيء معين أعرف إمته لما واحد متخيل تخيل عظيم إن, إن, إن الخاتم اللي هو لابسه ده خاتم بيلمع ولو بريق وخطير وشكله حلو وعكابل واحد بتاع ده بتقال له على فكرة خاتم أنت لابسه ده خاتم فالسو فهو له كده إذا انت بتتكلم بجد قال له آية فعلا ده خاتم فالسو وانت كنت تفاكري إنه خاتم من معدن نفيس ولا من حاجة ك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 ومن أراد الأخيرة فانه عليه أن يصل إلى زبر الأخيرة وأنه ي وأنه ينبغي على الجميع أن يعلم أن كل الأسباب بيدي الله سبحانه وتعالى يعني أنت عايز دنيا الدنيا دي بيدي مين يعني بيدي ربنا سبحانه وتعالى طب عايز آخرة طبعا آخرة دي بيدي مين ما بيد ربنا سبحانه وتعالى فإذا كان الاثنين بيدي ربنا سبحانه وتعالى فلمن طاع الله سبحانه وتعالى إذا كان كل النعم وكل العطاء وكل السعادة وكل ما ما من استمتع بشيء في الدنيا لم يستمتع بها إلا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء فلمن وعجز عن الله ولما إيه إيه إيه إيه نتجاهل أمر الله سبحانه وتعالى ونحن على يقين أن كل النعم وكل الهبات وكل الخير من الله سبحانه وتعالى والخير كله بأدي والشر ليس إليه فيعني الإنسان كيف يتخلص من حب الدنيا إيه يعني إيه يعني في فرق نحن نأخذ بالأسباب المتاحة يبا احنا قلنا يا جماعة رقم واحد أنه هو ي ي ي يتعرف على الأخيرة رقم اثنين أنه هو يعرف قيمة الدنيا رقم ثلاثة